دعاء أبي العباس المرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت كلنا وليا ونصيرا واجعل لنا آمين بك من كل شيء حتى لا نخاف إلا أنت اللهم إنا نسألك الخوف منك والرجاء فيك والمحبة لك والشوق إليك والأنس بك عنك والطاعة يمرك على بساط مشاهدتك ناظرين منك إليك وناطقين بك عنك لا إله إلا أنت سبحانك رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَقَدْ تُبْنَا إِلَيْكَ قَوْلًا وَعَقْدًا فَتُبْ عَلَيْنَا جُودًا وَعَفَّا وَاسْتَعْمِلْنَا بِعْمَلٍ تَرْضَاهُ يَا غَفُورُ يَا وَدُودُ يَا بَرُّ يَا رَحِيمٌ فاجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا سميع يا بصير يا مريد يا قدير يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من هو هو ويا هو أسألك بعظمتك التي ملأت أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعلمك المحيط كل شيء وبإرادتك التي لا ينازعها شيء ويسمعك وبصرك لا ينازعها شيء بي س القريبين من كل شيء يا من هو أقرب من كل شيء آمنت بك وبأسمائك وصفاتك وبمحمد رسولك صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يرحمني غيرك ومن ذا الذي يسعدني سواك فرحمني وارني سبيل الرشد واهدني إليه سبيلا وارني سبيل الغير وجنبني إياه سبيلا يا الله يا نور يا حق يا مبين يا فتاح وافتح قلبي بنور وعلمني من علمك وفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وقدرني بنور قدرتك وأحيني بنور حياتك واجعل مشيتي مشيتك إنك على كل شيء قدير واجعلني حسنة من حسناتك ورحمة بين عبادك تهدي بها من تشاو صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللهم اهدني بنورك واعطني من فضلك وامنعني من كل عدو لك ومن كل شيء يشغلني عنك وهبني سلطانا لا يفتر عن ذكرك وقلبا يسمع بالحق منك وروحا كرم بالنظر إلى وجهك الكريم وسرا ممتعا بحقائق قرمك وأقلا حامدا لجلال عظمتك وزي ما ظهر Vama bıtlamın beni, bi anıva itaat etki. Ya Allah, ya semeyg, ya alim, ya أنت الذي أيت من شئت بما شيئت كيف شيئت على ما شيئت فأيدنا بنصرك لخدمة أوليائك ووسع صدورنا بمعرفتك عند ملاقات أعدائك إنك على كل شيء قدير يا الله يا عظيم يا سميع يا عليم يا بر يا رحيم عبدك قد أحافت طبت به خطيته فاذتر الرحيم العظيم كيف يكون ذنبي عظيما مع عظمتك إلهي عظمتك ملات قلوب اوليايك فصورا لديم كل شيء فملأ قلبي بعظمتك حتى لا يعظم عليه شيء وأسمع نداءي بخصائص اللطف فإنك السميع كل شيء وأشهدني كرمك على بصادي رحمتك ورطني بقطايك. وصيرني على طاعتك فيما أجريت علي من أمرك ونهيك وأوزعني شكر نعمتك وغطني برداء آفيتك حتى لا أشرك بك غيرك وامن علي بالفهم عنك إنك على كل شيء قدير إلهي معصيتي نادتني بالطاعة وطاعتك نادتني بالمعصية ففي أيهما أخافك وفي أيهما أرجوك إن قلت بالمعصية فابتلتني إن قلت بالمعصية قابلتني بفضلك فلم تدع لي خوفا وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك فلم تدع لي رجاء فليت شعري كيف رأي إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع إصياني لك يا الله يا فتاع يا غفار يا منعم يا هادي يا ناصر يا عزيز هب لي من نور اسمائك ما أتعقق به من حقيقة ذاتك وافتح لي واغفر لي وأنعم علي واهدني وانصرني وأعزني يا معز يا مذل لا تنق تذلني بتأبير شيء ولا تشغلني عنك بشيء فالكل لك والأمر أمرك والسر سرك عدمي وجودي وجودي عدمي العق عقك والجعل جعلك ولا إله غيرك العق المبيد يا عالب السر وأخفى يا ذا الكرم والوفا يا ذا الجلال والإكرام